ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل إن ظر ماذا في السماوات والأرض وما تون الآيات وأنذر عن قوم لا يؤمنون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 فَأَكُنْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين